Bismillahirrahmanirrahim r-Rahman r-Rahim. Rahman, öğrenme. Al Bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغر في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام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 وَالْإِنسِ إِنْ سَتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذوا مِن أَقُطارِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَانفُذوا لَا تَنفُذونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأيِّ آلٍ رَبِّكُمَا تُكذِبانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاعِظٌ ارٍ ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فاذا شقت السماء فكانت وردة كالدخان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 يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي فَيُخَذُ بِنَوَاصِ وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ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 فيهن قاصرات طرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آل ربك ما تكذبان، كأنهن الجقوت والمرجان.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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضوختان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ما قصورات في خيام فبأي آل ربك ما تكذبان لم يطمسه وَلَا قبلهم ولا جان فبأي آل تكذبان